صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله لا شك ان ما يقوم به الصليبيون من الاعتداء السافر الظالم على العراق اظهر لكل ذي عقل ان الاسلام مستهدف ان الاسلام مستهدف من قبل هؤلاء فمبررات الحرب غير مقبوله ابدا حتى عند الكفره انفسهم وطالما حذر الناصحون حذروا من خبث هؤلاء الكفره وذكروا المسلمين بما جاء في كتاب الله عز وجل من التحذير فكان كثير من المسلمين لا ياخذون الامر بماخذ الجد وذلك مثل قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا هذا كلام رب العالمين ويقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لن ترضى الله يقول لن ترضى مهما قدمنا لهم ومهما قدم المسلمون لهؤلاء الكفره فانهم لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ليس حتى تنزع السلاح او تزيل سلاحا معينا لا حتى تتبع ملتهم هذا كلام رب العالمين لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فسبحان الله ما اغفل كثيرا من المسلمين عن مثل هذه الاشياء عباد الله لا شك ان غزو العراق انه حرب دينيه حرب دينيه واضحه لا ريب ولا شك في ذلك هذا بالنسبه لمن خطط لها وقررها وان كان كثير من جيوشهم هم كالبهائم لا يفقهون شيئا لانهم مغيبون عن العالم باعلام خبيث صهيوني يمارس عليهم في بلادهم الى هذه الساعه ايها الاخوه في الله لعل هذا الغزو الصليبي يوقظ بعض القلوب التي ترجو السلامه من الذئاب المسعوره ان الامن والسلام لا يبحث من وراء هؤلاء المجرمين السفاحين وان مما يؤسف له ان بعض المسلمين وربما كان بعضهم طيبين ربما قال او فكر ان هذا الغزو ارحم للعراقيين من العيش تحت ظل حكم البعثيين المرتدين وهذا سفه هذا سفه في التفكير والتحليل والمنطق نعم ان الخلاص من هذا الكابوس الجاثم على ارض العراق حاضره الاسلام سابقا هذا امر يتمناه كل مسلم ولكن ليس بطريقه المستجير من الرمضائي بالناري ان هذه الحرب يدفع ثمنها المسلمون عامه واخواننا في العراق خاصه نسال الله ان يلطف بهم وان يفرغ عليهم صبرا وان يفرغ عليهم ثبات وان يعظم لهم الاجر ان قيام هؤلاء الصليبيين لعنه الله عليهم ان قيامهم بمثل ما قاموا به انما هو فتح لباب خطير لمن تامل فيه اليوم في العراق وبدون مبرر وغدا في غير العراق غدا في غير العراق اي مطلب لهؤلاء المتغطرسين اي مطلب لهم اذا لم يتحقق فربما يكون خيار الاعتداء هو المطروح وعلى كل حال فهذا كله انما هو بذنوب المسلمين وخنوعهم فبدل ان يخرجوا في المشرق والمغرب فاتحين انعكس الامر فصارت امريكا تفتح بلاد المسلمين لتخرجها من ظلمه الاسلام الى نور الصليبيه ولكن صدق الله جل وعلا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويئب الله ويئب الله لسنا نحن الذين نئب يائب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ايها الاخوه في الله ان واجب المسلمين جميعا تجاه هذه الاحداث يترخص فيما يلي اولا احسان الظن بالله عز وجل فان الله جل وعلا له الحكمه البالغه في شرعه وقدره وربما كان هناك من الخير ما لا يظهر للناس الان وعلى سبيل المثال من الخير الذي بدا انشطار العالم الصليبي وبوادر سقوط امريكا هذا امر يظهر لكل العقلاء حتى من عقلاء الكفره هذا خير ان شاء الله لا سيما ان العالم اليوم يعيش تحت ظل وسيطره هذا القطب الاوحد حتى الدول التي تسمى احيانا او سميت في حقبه من الزمن سميت بعظمه ها هي اليوم لا تستطيع ان تفعل شيئا فالله عز وجل له الحكمه البالغه وما يدرينا لعل الدوائر تدور ويحدث امور ليست في حسبان احد والله يعلم وانتم لا تعلمون أحسن الظن في الله أيها الأخوة ولكن مع الإحسان يجب أن نعمل وأن نكون مسلمين حقا ليأتي إلينا موعود الله تبارك وتعالى ثانيا لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب أن إعانة هؤلاء الصليبيين إعانة أن إعانتهم امر لا يمكن ان يصدر من مسلم وقد ساءنا ما سمعناه من دخول بعض المسلمين في عقود تجاريه يؤمنون لهؤلاء الكفره بعض الاحتياجات فيا سبحان الله الا هذا الحد يرخص الدين من اجل الريال والدولار وبعضهم لما نصح قال انا قد استفتيت هذا الامر يحتاج الى فتوى هذا الامر يحتاج الى فتوى غزاة لعنه الله عليهم الى بلاد الاسلام ظلما يبيدون الديار ويقتلون الابرياء وامن لهم ما ياكلون ويشربون ثم اقول قد افتاني احد في هذا كيف يقول هذا مسلم والله لان تزول الدنيا والله ان زالت الدنيا هذا الانسان كلها خير له من ان يزول دينه نعم والله ان بعض العوام الذين لا يقراون ولا يكتبون لم يصدقوا ان بعض المسلمين ممكن ان يبرم عقدا مع هؤلاء الكفره ليؤمن لهم ما يتقون به على غزو اخواننا المسلمين امر لا يصدق امرا لا يصدق لا سيما ان كثيرا من العلماء في السابق واللاحق تحدثوا ان نصره هؤلاء ولو بكلمه ولو بكلمه قالوا ان هذا رده عن الاسلام الا يخاف هؤلاء على دينهم ام من اجل مال يفعل هذا فعل جميع المسلمين ان يحافظوا على دينهم من الضياع ومن تورط فليتراجع الان فليتراجع الان قبل ان يلقى ربه على غير مله الاسلام على جميع المسلمين ان يعلموا هذا الامر جيدا وان يعلموا ان ما عند الله خير وابقى والله كما ذكرنا لان تذهب دنيا الانسان كلها لا يبقى له شيء منها خير له من ان يذهب دينه ثالثا فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في صحيح مسلم العباده في الهرج كهجره الي ومعلوم ايها الاخوه ان من افضل الطاعات الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وان الصحابه رضي الله عنهم تبوا المنازل العليا عند ربهم لما هاجروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاجر العظيم يحصل باذن الله لمن اشتغل في مثل هذه الظروف بالعباده العباده في الهرج العباده في وقت الازمات في وقت الغفلات في وقت انشغال الناس امام الفضائيات هذا امر عظيم يدفع الله به العقوبات العباده في الهرج فجاهدوا ايها الاخوه انفسكم جاهدوا انفسكم على طاعه الله في مثل هذه الايام لعل الله عز وجل ان يدفع العقوبه عن المسلمين رابعا على الامه الاسلاميه افرادا وجماعات ان تتوب الى الله من هذه الغفله ومن هذا العبث ومن هذا الله فانه كما قال كثير من السلف ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه خامسا على المسلمين ان يعلموا ان ما تقوم به امريكا اليوم من الغطرسة وفرض الامور بالقوه انما هو نتيجه استعداد عشرات السنين فهم قد جدوا في اعداد هذه الترسانه الهائله من الاسلحه والجيش فاين نحن من هذا اين نحن المسلمين من هذا والله عز وجل يامرنا بقوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ليس عندنا ما نرهبهم به لاننا لم نستعد الله عز وجل يامرنا وغيرنا الذي ينفذ سادسا يجب ان يترك المسلم الخوف الزائد فان الاجال مضروبه والله عز وجل يقول اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده الموت ياتي على الفراش كما انه ياتي بسبب مثل هذه الازمات وبدل ان يفكر المسلم في الموت او الفقر او غير ذلك مما يخاف المسلم منه يجب ان ينشغل باعمار الاوقات بطاعه الله فعند ذلك ربما كان الموت خيرا له لانه يعجل له ثواب الله جل وعلا عباد الله ان هذه الازمه التي تمر بالمسلمين ليست هي الازمه الاولى ليست هي الأزمة الأولى مر بالمسلمين أزمات المصيبة ليس تكرر وليس تجدد الأزمة المصيبة أن القلوب لا تعي ولا تستيقظ والله عز وجل لا يقول عن الكفار أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون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 اما بعد فان الامن من الامور التي امتن الله عز وجل بها على عباده امتن الله تبارك وتعالى على اهل مكه بقوله جل وعلا لآلاف قريش آلافهم رحله الشفاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف امرهم بالعباده لانه سبحانه وتعالى هيئ لهم الجو الذي يستطيعون معه العباده ولا شك ان نعمه الامن نعمه عظيمه يحافظ عليها كل مسلم وكل عاقل ولا يفرط في هذه النعمه احد الا اذا كان يجهل حقيقتها ان الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في جعل الامن سببا في استقرار المسلمين من جهه ادائهم للشعائر والعبادات ومن جهه ايضا قيام حياتهم بشكل صحيح والله تبارك وتعالى يقول الا لم يروا ان جعلنا حرمنا امنا ويتخطف الناس من حولهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نعمة الأمن نعمة عظيمة وأي أمر من شائعات أو أي تصرف يخل بأمن هذه البلاد لا شك أنه أمر ويقول لا يصدر الا ممن غابت عنهم كثير من المقاصد الشرعيه التي ذكرها لنا ربنا وذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقبل ان يتكلم الانسان في مثل هذه الفتن قبل ان يتكلم بكلمه او يتصرف اي تصرف يجب ان يسال نفسه سؤالين السؤال الاول ما مدى شرعية هذا الكلام أو هذا العمل هل يحبه الله هل يحبه الله أو لا هل يعذر الإنسان لأنه مجتهد أو نيته طيبة مثلا ولو كان يريد الإصلاح هل هو أهل للاجتهاد وهل صحيح أن يقال عن كل أحد إنه مجتهد مأجور الجواب لا نعم لا هناك أمور انما يرجع فيها الى اهل الخبره والعلم قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم امور كثيره تخفى على كثير من المسلمين فليرجعوا الى اهل العلم الى اهل العلم واهل التقوى ليبينوا لهم مثل هذه الامور العظيمه وعلى اهل العلم ايضا ان يتحملوا المسؤوليه وان يقولوا الحق لا يخشون في الله لومه لائم وعلى اهل العلم الا ينفرد احد منهم بفتوى لها تبعات دون النظر الى المصالح والمفاسد والادله الشرعيه ولذا فانه يجب على اهل العلم في مثل هذه الازمات ان يتشاوروا وان يتناصحوا فربما سمع بعضهم من بعض ما لم يخطر على باله فتغير موقفه وتغيرت فتواه السؤال الثاني بعد السؤال عن مدى شرعية هذا العمل وهل يحبه الله أو لا يجب أن يسأل سؤال ثاني وهو ما مدى أثر هذا العمل وما هي نتائجه ربما يفكر الإنسان أحيانا في أي تصرف من التصرفات ويظن ان في هذا نصرة لدينه وان في هذا خيرا له ولامته ولكن ربما يكون الامر على خلاف ذلك وهذا كله لا يفقهه الا اهل العلم والخبره فعلينا جميعا ايها الاخوه ان نتقي الله عز وجل وهناك امور كثيره مجمع عليها لا يختلف عليها اثنان فلماذا نقصر فيها هناك امور مجمع عليها من اسباب دفع العقوبات ومن اعظم ما ننصر به اخواننا طاعه الله والكف عن الذنوب والمعاصي والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا امر مجمع عليه فلماذا نقصر فيه فربما كان من اسباب رفع العقوبه هو قيام بعض المسلمين ببعض الطاعات والكف عن بعض المعاصي واعلانها لا سيما المعاصي المعلنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم ما يرفع الله به العقوبات عن الامم فنسال الله عز وجل ان يهدينا لما اختلفنا فيه من الحق باذنه ايها الاخوه في الله كثير من من الناس هذه الايام لا تراهم الا متسمرين امام القنوات يحصل عندهم شحن نفسي هائل واحباط ظاهر لا سيما ان اكثر هذه القنوات لا تشتمل على بيان النظره الشرعيه لا نقلا ولا تفسيرا ولا تحليلا الانهماك الزائد في متابعه هذه المحطات له اثار سلبيه ظاهره مثل الاحباط والاراجيف والشائعات وربما غرس بعض المفاهيم المغلوطه فعلينا ان نقتصد ايها الاخوه وان نتقي الله عز وجل بعض الناس حتى الصلاه لا يصلي في المسجد لانه يخشى ان يفوته خبر او تحليل وماذا وماذا افادنا هذه التحليلات ان الاقتصاد في مثل هذه الامور في مثل هذه الازمات امر حسن لا سيما ان هذا الانغماق يكون على حساب اداء بعض الطاعات حتى الدعاء متى يدعو الانسان اذا كان كل اوقاته امام هذه الفضائيات يسمع وفي السياره واذا مشى مع احد تحدث ماذا بقي للعباده ماذا بقي للدعاء الله تبارك وتعالى ارشدنا الى العباده في مثل هذا لانه من صالحنا فان الله عز وجل يجعل لنا العاقبه الحميده في الدنيا قبل الاخره نسال الله عز وجل ان ينصر دينه وان يعلي كلمه اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى ان تنصر دينك واولياءك عباد الله ومما ايضا يجب ان يذكر به ان بعض المسلمين عندهم شعور بانهم لا يمكن ان يؤدوا اعمالهم الدنيويه بشكل صحيح في مثل هذه الظروف فبعضهم ربما يسال عن هل هناك اجازه والاخر يسال عن توقف الاعمال الفلانيه وهكذا فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعه مو اذا قامت حروب في في بلد مجاور اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها هذا الحديث فيه بيان لمعنى مشرق معنى متفائل لا يجده كثير من متابعي الفضائيات الانسان يحسن الظن بالله والاجال بيد الله وهذا قدر وكلهم مكتوب والله له الحكمه البالغه والكون كله بيد الله فلماذا يقلق الانسان لماذا يقلق الانسان هؤلاء الكفار بيد الله سلاحهم صنعوه باذن الله والله عز وجل اذن لهم ولو لم ياذن الله ما جاؤ لكنها سنن سنن من الصراع وسنن من ظهور الحق والباطل لحكم الهيه عظيمه ونحن نجهل والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فمع هذا الشعور يغرس الانسان فسيله في يده ولو قامت الساعه لانه مامور بالعمل والنتائج عند الله تبارك وتعالى ما دام الإنسان قادراً على أن يعمل وأن يذهب وأن يجي فلنحافظ أيها الإخوة على هذا المكتسب الشرع العظيم ولا نكن محبطين وبعض الناس إذا جلست معه تشعر بالإحباط وتشعر وتشعر لماذا؟ لا شك أن السبب هو أن الاستعداد للقاء الله عز وجل غير موجود إلا عند نذرة من الناس أما الذي تشعر يعلم ان الله تبارك وتعالى لو قدر عليه الخروج من هذه الدنيا اليوم او غدا وهو مستعد فلماذا يقلق اليس ما عند الله خير اليس ما عند الله خيرا له بلا والله اذا ايها الاخوه نحن بحاجه الى ان نتذكر مثل هذه المفاهيم حتى تستقيم حياتنا والله تبارك وتعالى هو خير حافظ وهو ارحم الراحمين اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى بصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم امريكا اللهم اهزم امريكا اللهم اهزمها ومن معها اللهم اهزم هؤلاء الصليبيين اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر ديارهم اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم دمر الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم انا نسالك ان تؤمن روعات اخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم ادفع, اللهم, ادفع اللهم ادفع عنهم كل بلاء اللهم ادفع عنهم كل بلاء اللهم ادفع عنهم كل بلاء اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تعجل هلاك هؤلاء الكفره انهم لا يعجزونك انت رب العالمين اهلكت فرعون اهلكت فرعون وانت على كل شيء قدير اللهم فاتبعهم فرعون اللهم عجل عقوبتهم اللهم اجعلهم عبره لمن خلفهم اللهم اجعلهم عبره لمن خلفهم انك سميع الدعاء اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اعلي رايه الجهاد اللهم اعلي رايه الجهاد اللهم اعلي رايه الجهاد اللهم ابرم لهذه الامه امر رشدي ويعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم انا نسالك التوبه يا رب العالمين اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تب علينا لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين لا اله الا انت